الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه, المادة, لكم هذه الماده الحمد ل رب رسول شرعه التاريخ وأصحابه بهديه بسنته بدأناه حقبة العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين اهتدى واستنى واستقام الجمع والدين مواصلة لما بدأناه سوف أتناول اليوم على وعلى آله على إلى ومن يوم من سوف وسوف أ ت ح د ث عنها وهي من أ ص ع ب الحقب و أ ك ث ر ه ا ح س ا س ي ة وتعقيدا وذلك لسببين السبب ا ل أ و ل لما وقع فيها من الخلاف والقتل والثاني ل أ ن هذا وقع في وجود ا ل ص ح ا ب ة ف إ ن ن ا نجد أ ن عليا قد خالفه رضي الله عنه ط ل ح ة والزبير وهذا قد يشكل على كثير من الناس ولكننا نتعامل مع هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ح س ا س ة ا ل خ ط ي ر ة من تاريخ ا ل إ س ل ا م بقواعد و ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى ان الخلاف الذي وقع بين ا ل ص ح ا ب ة ليس هو خلاف الحق والباطل إ ن م ا هو خلاف ا ل خ ط أ الاجتهادي المغفور له أ و المغفور لمن خالف فيه ولا نستطيع الحكم عليها إ ل ا من ا ل ر و ا ي ة ا ل ص ح ي ح ة ف إ ن هذه ا ل ف ت ر ة كتب فيها من التاريخ ومن الروايات ما كتب ونحن ب ح ا ج ة إ ل ى تنقيح الروايات نفسها ومن ثم الوصول إ ل ى حكم صحيح و ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن الذي وقع بين ا ل ص ح ا ب ة إ ن م ا كان ف ت ن ة ف ت ن ة الجمل ل أ ن ا ل ف ت ن ة الحق فيها لا يتضح الفتنه لما تموج وتطرب لا يستطيع أ ح د أ ن يقف على حقيقتها ولذلك لما سئل أ ف ذ ا ذ ا ل أ م ة من علمائها عن قتال ا ل ص ح ا ب ة لبعضهم قالوا أ ه ل ا ل ج ن ة قاتل أ ه ل ا ل ج ن ة وقال الشافعي رحمه الله تلك ف ت ن ة طهر الله منها أ ي د ي ن ا فنطهر أ ل س ن ت ن ا و الذي ا ل ذ ينبغي ي أ ن نعتقده أ ن نعرف الحق لجميعهم و أ ن نعرف الفضل لكلهم فكلهم من أ ه ل الخير و من أ ه ل الفضل ثم أ ن الخلاف الذي وقع لم يكن ب أ ي د ي ا ل ص ح ا ب ة نحن نتصور ا ل س ن ة التي تولى فيها علي رضي الله عنه ا ل خ ل ا ف ة س ن ة خمس و ثلاثين كانت الفتوحات وازداد عدد المسلمين من, من لم يتربوا ا ل ت ر ب ي ة ا ل ص ح ي ح ة ولذلك صارت جموع الناس ممن ضعفوا وممن لم يرسخوا في ا ل إ س ل ا م وبالتالي أ ق و ل إ ن هذه ا ل ح ق ب ة ا ل ت ا ر ي خ ي ة مع صعوبتها غير أ ن علي رضي الله تعالى عنه بويع في هذه ا ل ح ق ب ة وقد قام ب أ ع ب ا ئ ه ا حق القيام وقد أ قام بواجبه أ ت م القيام لم يتوانى ولم يتردد رضي الله تعالى عنه في القيام بمسؤولياته وقد تكلمنا في الدرس الماضي كيف أ بويع لعلي رضي الله عنه و ا ل ح ق ي ق ة التي ينبغي أ ن يعرفها الناس أ ن الذين قتلوا عثمان هم الذين قتلوا علي رضي الله عنه إ ن الذين قتلوا عثمان كانوا أ ك ث ر من أ ل ف ي شخص هو جيش غير نظامي لما أ بويع لعلي انضم قتله عثمان إ ل ى جيش علي و أ ش ك ل هذا على بعض ا ل ص ح ا ب ة و لما وصل بعضهم إ ل ى ا ل ك و ف ة و ا ل ب ص ر ة من قتله عثمان رضي الله عنه كثير من أ ه ل ا ل ب ص ر ة و أ ه ل ا ل ك و ف ة من المتدينين ممن لم يشاركوا في قتل عثمان أ ر ا د و ا أ ن يقتصوا لعثمان رضي الله عنه من هؤلاء وعندها تعين على طلحته والزبيل و ع ا ئ ش ة أ ن يخرجوا الى ا ل ك و ف ة و إ ل ى ا ل ب ص ر ة شعارهم إ ن أ ر ي د إ ل ا ا ل إ ص ل ا ح ما استطعت و ما توفيقي الا بالله و شعارهم لا خير في كثير من نجواهم إ ل ا من أ م ر بصدقه او معروف أ و إ ص ل ا ح بين الناس و كان موقف علي رضي الله عنه حرجا عليه أ ن يحافظ على ا ل د و ل ة و على تماسكها و أ ن لا يدع الناس يقتل بعضهم بعضا و يصفي بعضهم بعضا وعلي رضي الله عنه لا يلومه أ ح د ولا يلام قام في تقدير ي بمسؤولياته ك ا م ل ة ك خ ل ي ف ة للمسلمين مبايع ولو تقاعد علي رضي الله عنه ل م ف ر ط نظام ا ل د و ل ة و ل ن ه ا ر ة ا ل أ م ة و ل ع م ة الفوضى ف أ ر ا د علي أ ن يضع ا ل أ م و ر في نصابها خرج أ ي ض ا إ ل ى ا ل ك و ف ة حيث جيش ط ل ح ة والزبير و ع ا ئ ش ة وفي جيش علي قتلت عثمان لم ينضموا اليه ب أ م ر ه إ ن م ا انضموا اليه ل أ ن ه طرح نفسه ك خ ل ي ف ة فجاء هؤلاء وبايعوه فكان ر أ ي علي رضي ان ل ل ه ع ه وهو وهو الصواب وهو الحق أن يقيم م ح ا ك م ة ع ا د ل ة للقصاص من ق ت ل ة عثمان حتى لا يدعي الناس دماء بعض ل أ ن ه في مثال ا ل ف ت ن ة أ ي زول زعلان من زول يقول ي فلان دا ء من ق ت ل ة عثمان يقول يعني يتصرف له الحاكم لا يتصرف كتصرف عامة الناس كتصرف الحاكم من واجبه أ ن ينصف حتى الجاني أ ن يوفر له م ح ا ك م ة ع ا د ل ة ليدافع عن نفسه ف إ ذ ا ثبت تورطه كان علي رضي الله عنه سيختص منه م في هذه ا ل أ ج و ا ء وجد قتله عثمان ا ل ف ر ص ة فحركوا ا ل ف ت ن ة ل أ ن ه م يعلمون أ ن استقرار ا ل د و ل ة يعني رقابهم ويعلمون أ ن علي سيقتص منهم وهنا لا بد أ ن أ ن ب ه إ ل ى م س أ ل ة أ ن قتلت عثمان حرقوا ا ل ف ت ن ة في الروايات ا ل ص ح ي ح ة وكثير من الناس يقول قد يقول كيف هل تتصور أ ن رجلجا ودهما أ ك ث ر من أ ل ف ي ن شخص يعلمون أ ن ه سيقتص منهم هل سيتركون المجتمع ل ي ه د أ بمن فيهم أ م ي ر المؤمنين الذي بايعوه ليحتموا به فلما علموا أ ن ا ل أ م ر إ ذ ا استقر لن يحميهم إ ن علي رضي الله عنه كان كلما وقف موقف في جيشه و هو يحس أ ن قتلت عثمان في الجيش و لكن لا يعرفهم ب أ س م ا ئ ه م و ليست له ب ي ن ة تجاههم كان يقول اللهم العن قتله عثمان في البر و في البحر و كان يلعن من شارك على قتل عثمان و لو ب ك ل م ة و كان يقول إ ن ي مرتحل فلا يتبعني من شارك في قتل عثمان رضي الله عنه تعالى عن علي لا تقبلن من ا ل ت و ا ر خ كلما جمع الرواه وخط كل بنان اروي الحديث المنتقى عن صحبه سيما ذوي ا ل أ ح د ا ث و ا ل أ س ن ا ن كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أ و سفيان واقبل ر و ا ي ة جعفر بن محمد اي جعفر الصادق فمكانه فيها أ ج ل مكاني واعرف ل أ ه ل البيت واجب حقهم وعرف عليا أ ي م ا عرفان ي لا تنتقص ولا تزد في قدره فعليه تصلا ل ن ا ر طائفتان إ ح د ا ه م ا لا ترتضيه خ ل ي ف ة وتنصه ا ل أ خ ر ى إ ل ه ا ثان ي والعن ز ن ا د ق ة الروافض إ ن ه م أ ع ن ا ق ه م غلت إ ل ى ا ل أ ذ ق ا ن جحدوا الشرائع و ا ل ن ب و ة واقتدوا بفساد م ل ة صاحب ا ل إ ي و ا ن بغضوا كما لعن و ا ص ح ا ب ة أ ح م د وودادهم فرض على ا ل إ ن س ا ن ثم ا ل ر و ا ي ة ا ل ص ح ي ح ة تقول أ ن عليا لما شارف على جيش ط ل ح ة والزبير وما كان في, نفسه أن يقاتلهم وما كان في نفس ه يقاتلهم أن كان نفس في وما ط ل ح ة والزبير أ ن يقاتلوه ف أ ر س ل إ ل ي ه م علي رضي الله عنه القعقاع بن عمرو فاجتمع بهم و س أ ل ه م عن ما يريدون ف أ خ ب ر و ه أ ن ه م يريدون القصاص من قتله عثمان فقال لهم أ ت ن ا ز ع و ن عليا في حكمه وبيعته قالوا لا ننازعه وهذا يؤكد أ ن الصراع لم يكن صراع س ل ط ة ولا كراسي كما قال فركفوده ومن تبعه من ا ل م ت ر د ي ة و ا ل ن ط ي ح ة و ا ل م و ق و ذ ة وما أ ك ل السبع من العلمانيين فقد أ ق ر و ا للقعقاع فناقشهم القعقاع نقاشا موضوعيا ب أ ن ه م عليه أ ن يساعدوا عليا في القصاص من ق ت ل ة عثمان و أ خ ب ر ه م عن نيه علي في ذلك وقد كان هذا خافيا عليهم ف أ خ ب ر ه م القعقاع رضي الله عنه ب أ ن علي ن و ي ذلك ولكن ل م يتم ذلك إ ل ا إ ذ ا وضعوا أ ي د ي ه م في أ ي د ي علي واتفقوا على أ ن يكون هذا في الصباح ونام الفريقان أ ه د أ و أ ج م ل و أ ط ي ب ل ي ل ة وفي الليل اجتمع قتله عثمان كما روى ذلك ابن كثير في ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة وروى ذلك الطبري في تاريخ ا ل أ م م والملوك وقال هؤلاء هل تعلمون هذا الصلح الذي سوف يكون بين علي و ط ل ح ة و ا ل ز ب ي ر إ ن م ا ثمنه دماؤكم وقد صدقوا في هذه ح ق ي ق ة إ ذ ا اجتمع ا ل ص ح ا ب ة سيقتص من هؤلاء فاقترح احدهم قتل علي وهم من جيش علي اقترح أ ح د ه م قتل علي وهو ا ل أ ش ت ر النخعي وقال ابن السوداء وابن السوداء لم يعرف اسمه ولكن الكثير يرجح أ ن ه عبد الله بن سب أ اليهودي ولعل ابن السوداء هو الاسم الحركي له و أ ح ي ا ن ا يسمى بالموت ا ل أ س و د وابن السوداء فقال لهم لا لو قتلتم عليا لقتلتم ولكن أ و ق ع و ا القتل في الفريقين فقام بعضهم في تلك ا ل ل ي ل ة متسللا مختبئا إ ل ى معسكر علي فقتل منهم م ق ت ل ا وذهب ب ع ض في نفس ا ل ل ح ظ ة إ ل ى معسكر ط ل ح ة والزبير فقتل منهم م ق ت ل ا فقام الفريقان وقد هاجوا ولكن علي رضي الله عنه كان عاقلا ف أ م ر الناس أ ن يترووا لنرى كيف وقع القتل لكن علي كان يقود جيشا فيه ع ش ر ة آ ل ا ف لم يكن فيهم إ ل ا مي الصحابي فقط تخيل أ ن هؤلاء يريدون حملوا عليا حملا ووقع القتال بين الفريقين فوقعت ا ل م ق ت ل ة ا ل ع ظ ي م ة وهاجت ا ل ف ت ن ة وانسحب ط ل ح ة طلحة والزبير وهذا يؤكد على أ ن ه م ا ما أ ر ا د القتال لما وقع القتال انسحبوا والدليل على ذلك أن طلحة قتل في وأن الزبير قتل في طريقه عائداً قتله بن جرموس وهو هو العراء الزبير عائدا عامر الذين شاره عثمان أيضا هو من الأعراب على ذلك طلحة قتل قتل قتله في في طريقه في أن بن من من قتل وقد قال علي رضي الله عنه وهو يبكي بشر قاتل ا بن ص ف ي ة بالنار آه هذه م ش ك ل ة لا شك أ ن ه ا فتنه ع ظ ي م ة وبعد ذلك قام معاويه بن أ ب ي سفيان رضي الله عنه في جيش الشام ولم يكن جيش الشام جيشا عاديا لم يكن كجيش ط ل ح ة ولا الزبير ولا ع ا ئ ش ة هذا جيش ليس نظامي ولكن جيش الشام كان جيشا نظاميا وبالاتفاق أ ه ل الشام أ ف ض ل من أ ه ل العراق وعلي أ ف ض ل من م ع ا و ي ة لكن جيش الشام أ ف ض ل ل أ ن ه م أ ط و ع لقائدهم كما قال ابن ت ي م ي ة في منهاج ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة أ م ا أ ه ل العراق هم الذين قتلوا علي نفسه إ ن الذين قتلوا علي رضي الله عنه هم الذين كانوا في يوم من ا ل أ ي ا م من جنده وجيشه وكان شعار جيش الشام ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا وكان معاويه حق الناس بدم عثمان ل أ ن عثمان هو عثمان ا بن عفان ا بن أ م ي ة ا بن عبد شمس أ م و ي و م ع ا و ي ة ا بن أ ب ي سفيان ا بن حرب ا بن حرب ا ب ن أ م ي ة ابن عبد الشمس عبد وعثمان ا بن عفان لعله ابن ر ب ي ع ة عفان من ربيعه و ر ب ي ع ة أ خ و حرب أ و أ خ و أ م ي ة فبالتالي جاء قتال صفين و انتهى قتال صفين بالتحكيم و ق ص ة التحكيم ل ل أ س ف الشديد كما جاء في كتاب سنه خامسه ا ب ت د ا ء زمان أ ن عمرو بن العاص خدع أ ب ا موسى ا ل أ ش ع ر ي وهذه ق ص ة ب ا ط ل ة أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي من أ ع ق ل الناس كان من ا ل ا ر ب ع ة الذين يتم استفتاؤهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله حي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعمرو بن العاص لا يفعل هذا إ ذ ا كنت أ ن ت أ خ ي المسلم تستنكر فعل ع م ر ي بن العاص فكيف يفعله ع م ر ي بن العاص الذي كان أ م ي ر ا في ذات السلاسل على س ر ي ة فيها أ ب و بكر و عمر هل أ ن ت تفعل هذا إ ذ ا كنت لا تفعله ف إ ن عمرو بن العاص شهد له من لا ش ه ا د ة أ ع ل ى من شهادته شهد له رسول ا ل أ م ة صلى الله عليه و سلم لما قال عمرو بن العاص من صالح رجال قريش هل تظنن ان أ رجلا يقول عنه رسول الله من صالح رجال قريش يكون مخادعا وكذابا هكذا قال صلى الله عليه وسلم الحديث في السلسله ا ل ص ح ي ح ة أ س ل م الناس و آ م ن عمرو بن العاص والمؤمن لا يكذب كيف يكذب عمرو بن العاص وقد شهد له النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالايمان إ ي م ن كلنا الآن د ع ي ي ا ل إ ولا أحد أن يجزم بأنه مؤمن ولكن العاص الله تعالى منا يستطر يجزم رضي عمر أحد أن بأنه مؤمن مؤمن بن عنه ر و ا ي ة التحكيم وردت من ر و ا ي ة سيف ا بن عمر الضبي التميمي وهو كذاب ومتشيع وورد من ر و ا ي ة أ ب ي مخنف لوط بن يحيى فكيف تقبلون هذه ا ل ر و ا ي ة ا ل ر و ا ي ة ا ل ص ح ي ح ة هي ر و ا ي ة الدار قطن ي ولم تبرز ر و ا ي ة الدار قطن ي عند الناس ل أ ن ه ا تحافظ على ن ز ا ه ة ا ل ص ح ا ب ة وعلى ع د ا ل ة ا ل ص ح ا ب ة و ر و ا ي ة الدار قطن أ ن تحكيما وقع ولكن لم يرد فيه عزل علي و م ع ا و ي ة معا إ ن م ا تم الاتفاق في د و م ة الجندل على أ ن علي إ م ا م مبايع ويعطى علي رضي الله عنه س ت ة أ ش ه ر للقصاص من ق ت ل ة عثمان ف إ ن وفى فقد تم ا ل أ م ر و إ ن لم يوف ي تنقضي البيع منه و يبايع الناس غيره و أ ص ل ا لم يكن م ع ا و ي ة منازعا لعلي و ليس ندا له رضي الله تعالى عنهم جميعا قاتل علي رضي الله عنه اهل صفين و لم يكن قتاله قتالا عقديا إ ن م ا كان مفروضا عليه و كان علي رضي الله عنه خ ل ي ف ة الراشدي ولذلك كان نزيها حتى في قتاله مع اهل صفين كان لا يجز على جريحهم وكان يداوي جرحاهم لما يحول الليل بينهم وكان رضي الله تعالى عنه إ ذ ا وجد القتلى لا يميز بين قتل الشام وقتل العراق يصلي على جميع القتلى رضي الله تعالى عنه وبعد ق ص ة التحكيم خرج الخوارج وهذه من أ ك ث ر حقب التاريخ خ ط و ر ة فقد ظهرت فرقتان ا ل ر ا ف ض ة الذين يغالون في علي و ا ل ا ر ا ل اليهم علي رضي الله عنه بن عباس فناظرهم في حروراء و هو مكان تجمعهم فرجع منهم ث م ا ن ي ة آ ل ا ف و كانوا ا ث ن ا ش ر أ ل ف فرجع منهم ث م ا ن ي ة آ ل ا ف وبقي أ ر ب ع ة آ ل ا ف ورجع ا ل ث م ا ن ي ة ل أ ن ه م عاطفيون بعض الناس يريد أ ن ينصر الدين بالعاطفه والتهور ودين الله لا تنصره العاطفه ولا التهور أ و ص ى علي رضي الله عنه ا بن عباس قال ناقشهم ب ا ل س ن ة ف إ ن ا ل ق ر آ ن حمال أ و ج ه ن ورجع منهم من رجع ا ل ب ق ي ة ا ل أ ر ب ع ة آ ل ا ف اتمع قوادهم عبد الله بن واهب الراسبي وحمزه بن سنان وزرعه بن البرج الطائي وزهير بن حرقوس السلمي وعبد الله بن ش ج ر ة السلم و أ م ر و ا عبد الله بن واهب أ م ي ر ا وقادوا ث و ر ة م س ل ح ة ضد ا ل د و ل ة الخوارج من أ س و أ الفرق في تاريخ ا ل إ س ل ا م قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه م ستمرق م ا ر ق ة على حين ف ر ق ة من المسلمين تقاتلها أ و ل ى الطائفتين بالحق و أ و ل ى الطائفتين بالحق علي رضي الله تعالى عنه ولما وجد علي رضي الله عنه أ ن ه يقاتل الخوارج بذات الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا به يطمئن على أ ن ه أ ق ر ب إ ل ى الحق واهل ا ل س ن ة يقولون أ ن الحق الاجتهادي مع علي رضي الله تعالى عنه والذين خالفوا علي من ا ل ص ح ا ب ة لكل أ ج ر ولعلي أ ج ر ا ن رضي الله تعالى عنهم جميعا قاتل علي الخوارج في النهروان يا سلام خمس سنوات لم يرتاح فيها علي أ ب د ا قاتل ط ل ح ة والزبير في الجمل وقاتل معاويه وعمرو بن العاص ومعهم خيار الناس من العباد وكان فيهم ص ح ا ب ة ك أ ب ي الدرداء وغيرهم بل حتى قيل أ ن عقيلا اخو علي كان مع م ع ا و ي ة المهم قاتلهم في صفين و ب د أ يرتاح فنبتت ن ا ب ك ة الخوارج فقاتلهم علي رضي الله عنه وقد عانى في هذه الخمس سنوات من خلافته م ع ا ن ا ة ش د ي د ة لكنه في تقدير قام بالواجب قياما كاملا ولم يتوانى في مسؤولياته ك خ ل ي ف ة كان حاسما وكان صارما وكان مسؤولا حق ا ل م س ؤ و ل ي ة زهير بن ح ر ق و س السلمي من الذين اجتمعوا في بيت عبدالله بن واهب الراسبي من الذين شاركوا في قتل عثمان وها هو ا ل آ ن يؤلم الناس على قتل علي رضي الله تعالى عنه وقال علي مثل عثمان الخوارج من أ س و أ الفرق أ ل م يقل عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذو الخويصر التيم ي غائر العينين ناتئ ا ل ج ب ه ة أ ث ر التهجد على عينيه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد ف إ ن ك لم تعدل والله هذه ق س م ة ما أ ر ي د بها وجه الله الخوارج يطعنون في رسول ا ل أ م ة صلى الله عليه وسلم فقال ويحك من يعدل إ ن لم أ ع د ل أ ن ا الا ت أ م ن و ن ن ي و أ ن ا امين من في السماء ي أ ت ي ن الخبر منه صباح مساء فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما أ ر ا د عمر قتله سيخرج من ضئدي هذا والضئد ا ل أ ص ل من ضئدي هذا أ ق و ا م ي ق ر ؤ و ن ا ل ق ر آ ن لا يجاوز تراقيهم يحقر أ ح د ك م صلاته إ ل ى صلاتهم وصيامهم إ ل ى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من ا ل ر م ي ة ثم لا يعودون إ ل ي ه وفي بعض الروايات شر قتلى تحت أ د ي م السماء لئن أ د ر ك ت ه م لاقتلنهم قتلعا كلاب أ ه ل النار يقتلون أ ه ل ا ل إ س ل ا م ويتركون أ ه ل ا ل أ و ث ا ن الخوارج الذي قتل علي رضي الله عنه عبد الرحمن بن عمرو بن ملجم الحميري الكندي الخارجي جاء في وصفه أ ن ه كان أ س م ر ا و أ ف ل ج ا كثير الشعر ج م ة شعره إ ل ى أ ذ ن ه كان من أ ح س ن الناس وجها علامه ا ل ص ل ا ة في جبينه تكاد تكون جرحا غائرا من ك ث ر ة ا ل ع ب ا د ة عنده جلد لما عذب بعد قتل علي ما ت أ ل م ولما جاءوا عند لساني ليقطعوه بكى قال أ خ ش ى أ ن تمر علي ل ح ظ ة لا أ ذ ك ر الله فيها وقد قتل عليا انظر إ ل ى هذا التناقض في الخوارج من الذين قاتلهم علي يوم النهروان وكان هم علي ان يطمئن فقلب القتلى ل أ ن ه سمع حديثا نبويا على أ ن ا ل ف ر ق ة لما تقع والمقتل تقع بين المسلمين ف إ ن ه ستخرج م ا ر ق ة وقد وصف الذين خرجوا أ ن فيهم رجل يسمى بذ الثدي ة وسمي بذ الثدي ة وهو كان من ا ل أ ر ب ع ة آ ل ا ف الذين بقوا بعد أ ن ن ظ ر ه م ابن عباس ب ق ي ا ل ة عبد الله بن واهب الراسبي ذ الثدي ة ومعنى الثدي أ ن يداه ق ص ي ر ة ك أ ن ه ا ثدي ا م ر أ ة كريه ا ل ر ا ئ ح ة خ ل ب علي رضي الله عنه فلما وجد الثديه معهم خر لله ساجدا ولقد عامل علي رضي الله عنه الخوارج بغير معاملته ل أ ه ل الجمل والصفين ص ف ي ن أهل ج م ل و كان لا يوجز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم لو واحد قام جاي يبزكه أ م ا الخوارج إ ذ ا وجد جريحهم لم يداوه إ ن م ا أ ج ه ز عليه وقتله و إ ذ ا جرى منهم أ ح د تتبعه حتى يقتله ف أ ف ن ا ه م في النهروان وهذا يدل على أ ن قتاله في الجمل وصفين كان قتالا اجتهاديا و أ ن قتاله في النهروان كان قتالا عقديا كيف قتل علي رضي الله تعالى عنهم ا ل أ ب ط ا ل والعظماء في التاريخ يقتل الواحد منهم واقفا ويموت على طوله الخوارج كما ا س ت ف ن ى عباد يطيلون ا ل ص ل ا ة إ ذ ا أ ر ا د أ ح د ه م أ ن يصلي ب ع ض الظهر ن ا ف ل ة أ و أ ن يركع أ ح د ه م ركعتين يصلي ا ل أ و ل ى ب ا ل ب ق ر ة و ا ل ث ا ن ي ة ب آ ل عمران أ ر ب ع أ ج ز ا ء في ركعتين ن ا ف ل ة و ب ع د يمشوا النار ومش في النار كلاب و أ ه ل النار ل أ ن المفهوم تجاه الدين مفهوم خاطئ ومنحرف يكفرون ا ل أ م ة والمجتمع ويحملون السلاح ضد ا ل د و ل ة وضد ا ل أ م ة ا ل م س ل م ة الذين بقوا من النهروان ق ل ة اجتمع ث ل ا ث ة منهم خارج ا ل ك و ف ة عبد الرحمن بن ملجب الحميري والبرك بن عبد الله التميمي وعمرو بن أ ب ي بكر التميمي وتذاكروا أ ه ل النهروان وما كانوا فيه من ا ل ع ب ا د ة وقالهم خير منا ولا خير في ا ل ح ي ا ة بعدهم واتفقوا على قتل أ ئ م ة الضلال وحددوهم وهم علي بن أ ب ي طالب و م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان وعمري بن العاص واتفقوا على يوم لقتلهم وكان يوم اجتماعهم في السابع عشر من شعبان قالوا بعد شهر في السابع عشر من رمضان كل يذهب إ ل ى بلد ا ل ب ل د التي فيها من يحدد, من يحدد له ويقتل أ ئ م ة الضلال في يوم واحد وتعاهدوا وتواثقوا وتحالفوا وتواثقوا على ذلك فانبرى عبد الرحمن بن مرجم لقتل علي وانبرى البرك لقتل م ع ا و ي ة في دمشق وسافر عمرو بن أ ب ي بكر التميمي إ ل ى مصر لقتل عمرو بن العاص دخل عبد الرحمن بن ا ل ج م ا ل ك و ف ة و أ خ ف ى ا ل أ م ر حتى عن الخوارج الذين هم في ا ل ك و ف ة في س ر ي ة ت ا م ة وهنا ت أ ت ي ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة ا ل ص ح ي ح ة حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي م ر ة أ ت ع ر ف أ ش ق ا ل أ و ل ي ن صاحب ا ل ن ا ق ة إ ذ انبعث أ ش ق ا ه ا ناقه صالح ويسمى بقدار ا بن سالف أ ت ع ر ف يا علي أ ش ق ى ا ل آ خ ر ي ن قال الله ورسوله اعلم قال من يضربك على قرن ر أ س ك بالسيف ويخضب لحيتك بالدم وانبرى اشقى الاخرين قد امتدح عبد الرحمن بن ملجم على قتل علي بشعر يقول فيه يا ض ر ب ة من تقي ما أ ر ا د بها إ ل ا ليبلغ من ذي العرش رضوانا اني لاذكره يوما ف أ ح س ب ه أ و ف ا ل ب ر ي ة عند الله ميزانا يقول أ ن قتل أن عبد الرحمن بن ملجم نال الخير و ا ل أ ج ر الجزيل ل أ ن ه قتل ع ل ي رضي الله عنه أ م ه م ن ك و س ة في فطرتها م ط م و س ة في بصيرتها ن س أ ل الله ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة من الضلال وفي مسجد ا ل ك و ف ة ا م ر أ ة من الخوارج ع ا ب د ة و ز ا ه د ة ويعتبرها الناس أ ن ه ا ذات جمال فائق تسمى بقطام بنت ا ل ش ج ن ة وقومها تيم الرباب تيم من القبائل في م ن ط ق ة الرباب كان علي رضي الله عنه, قد كتق علي رضي الله عنه قتل د ك ق ع ي رضي اباها ل ل قتل ه عنه أ وقتل أ خ ا ه ا في النهروان فجاء عبد الرحمن بن ملجم ليخطبها فقالت مهري ث ل ا ث ة آ ل ا ف ف أ ع ط ا ه ا وعبد ف أ ع ط ا ه ا قالت وقتل علي قال لها والله ما أ ت ي ت ا ل ك و ف ة وما دخلتها إ ل ا لقتل علي فتزوجها وبنى بها فقالت له ذات م ر ة قضيت حاجتك قم وغض حاجتي قال عاهدت اصحابي على قتله في يوم معين منتظر يوم سبع عشر رمضان قطام كان لها رجل من أ ه ل ه ا يسمى وردان قالت لوردان كن ردئا ردئا يعني معاونا لعبد الرحمن بن ملجم وعرض عبد الرحمن بن ملجم الخارجي على صاحب له يسمى شبيب بن بجره ا ل أ س ل م ي قال له عرض عليه قتل علي ف أ ب ى واستعظم الامر أ م ر ش ف ا ل و و ض ع ك ب ي قال علي قريب النبي وصيره وصيره و أ ن ت تعلم سابقته في ا ل إ س ل ا م فقال له عبد الرحمن بن ملجم اسمع هذا الحوار حتى تنظر إ ل ى ض ح ا ل ة الفكر و س ق ا م ة المفهوم قال له عبد الرحمن بن ملجم لشبيب أ ت ك ف ر عليا قال لا أ ك ف ر ه جاءه من باب آ خ ر قال أ ل م يقتل علي فلانا وفلانا من أ ص ح ا ب ن ا يوم ا ل ن ه ر و ا ن قال نعم قال ما تقول فيهم قال من أ ع ب د الناس قال إ ذ ا نقتل ع ل ي قصاصا فوافق ا ل شبيب بكل هذه ا ل ب س ا ط ة والقصاص لا يمكن أ ن يقوم به أ ح د الناس وكثير من الشباب ا ل آ ن يمكن يريد أ ن يفعل أ ش ي ا ء أ و أن يختص في وجود ا ل د و ل ة ا ل م س ل م ة هو يريد أ ن يختص ل ل إ س ل ا م وليس هذا من حقه هذا ا ف ت ي ا ت على السلطان وباب من أ ب و ا ب الفوضى ا ل ع ا ر م ة في بلادنا أ و في بلاد المسلمين كمنه عبد الرحمن بن مرجم لعلي وهو خارج في السابع عشر من رمضان كمن له بالسيف أ م ا ا ل ب ر ق نرجع إ ل ى الشام في نفس المواعيد خرج لقتل وكان معاويه وكان م ع ا و ي ة جسيما و ا ل ل ي ل ة م ق ب ر ة م ق م ر ة القمر فيها مكتمل يوم سبعتاشر رمضان ف ر أ ى ظله من الخلف شاف ظله وكان م ع ا و ي ة حذرا فعمل حسابه لما دنا منه و أ خ ر ج الرجل خنجره مسموما أ و سيفه و أ و ق ع ه في م ع ا و ي ة وقع م ع ا و ي ة على ا ل أ ر ض فوقع السيف في فخذ م ع ا و ي ة في وركه فجرحه وجاء الناس و أ م س ك و ا ب ا ل ب ر ك وكان السيف مسموما فجاء الطبيب إ ل ى م ع ا و ي ة وقال له إ م ا أ ن أ ق و ي ك بالنار و إ م ا أ ن أ س ق ي ك السقيا تقطع السم ولكنها تقطع نسلك فقال م ع ا و ي ة أ م ا السم أ م ا النار فلا ط ا ق ة لي بها و أ م ا النسل ففي يزيد وفي عبد الله خيرا فشرب وبرئ وجيء بي البرك لقتله فقال ل م ع ا و ي ة سيقتل خصمك اليوم هذه ا ل ل ي ل ة أ ط ل ق ن ي ف أ ب ى م ع ا و ي ة فقتلها اما عمرو بن أ ب ي بكر التميم فقد ذهب إ ل ى نفس المواعيد في مصر وكان عمرو بن العاص يخرج إ ل ى ا ل ص ل ا ة و ص ل ي بهم وكان في ذلك اليوم مريضا في بطنه فخرج خارجه ليصلي بالناس وخارجه و رئيس ا ل ش ر ط ة فجاءه عمرو بن أ ب ي بكر التميم وقتله وبعد ذلك قبضوا عليه وتبين أ ن ه قتل خارجه وليس عمرو بن العاص فقال اردت عمرا و أ ر ا د الله خارجه فصارت مثلا كمن عبد الرحمن بن الجب لعلي ولا يمكن لعبد الرحمن ولا ل آ ل ا ف من أ م ث ا ل عبد الرحمن أ ن يقتلوا عليا إ ل ا غدرا كمن له فلما خرج خرج إ ل ي ه ف ج أ ة وضربه من الجب كان على اليمين ضربه في نفس الموضع الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحقق صلى الله عليه وسلم وليسيل الدم على لحية علي نبوته وليكون عبد الرحمن بن ملجم أ ش ق ا ل آ خ ر ي ن على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ولما قبض عليه قال اشتريت السيف و س أ ل ت الله أ ن يقتل به أ ش ق الناس قال له علي صدقت ستقتل أ ن ت به وفعلا قتل عبد الرحمن بن ملجم بسيفه وجاءته ام كلثوم بنت علي وقد قتل زوجها عمر في ص ل ا ة الفجر على يد أ ب ي لؤلؤه المجوس فيروز غلاما ل م غ ي ر ة وقتل علي رضي الله عنه في ص ل ا ة الفجر ف س أ ل ت عبد الرحمن بن مجب عن كيف قتل اباها هي تعرف أ ن أ ب ا ه ا فارس ضرغام وبطل همام قال لقد اشتريت السيف ب أ ل ف درهم ي ن وسممته ب أ ل ف درهم ن كل يوم أ س م السيف ل م د ة شهر ولقد ضربته ض ر ب ة لو ضربت بها أ ه ل ا ل ك و ف ة لصاحوا غير عن ان علي لم ي ت أ خ خ الهاشمي القرشي رضي الله عنه وما كانوا ليقدروا على مثله إ ل ا غدرا ومنذ أ ن طعن علي ما فارقت لا إ ل ه إ ل ا الله ف م ا وقد أ و ص ى علي رضي الله عنه أ ب ن ا ء ه و ص ي ة ج ا م ع ة من أ ف ض ل الوصايا كتاب مفتوح و م د ر س ة ع ر ي ق ة ك ف ي ل ة ب أ ن تدرس في الجامعات قال أ و ص ى الحسن والحسين بتقوى الله و ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة وكظم الغيظ و ص ل ة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتثبت في ا ل أ م ر والتعاهد ل ل ق ر آ ن وحسن الجوار و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش ووصاهما ب أ خ ي ه م ا محمد بن ا ل ح ن ف ي ة ووصاه بما وصاهما و أ م ر ه أ ن يعظمهما و أ ن ل ا يقطع أ م ر ا دونهما وكتب كل ذلك في كتاب وكان آ خ ر ما خرج من فمه و ف ا د ت روحه فمن يعمل مثقال ذ ر ة خ ي ر ي ر ى ومن يعمل مثقال ذ ر ة ش ر ي ر ى بهذا نكون قد انتهينا من ح ق ب ة من أ ص ع ب حقب التاريخ أ ت ع ا م ل معها ب ح س ا س ي ة م ف ر ط ة أ ق ر أ ه ا بتوجس و أ ت ك ل م عنها بخوف و أ س ر د ه ا و أ ن ا قلق خ ش ي ة أ ن أ ق د ح فيمن لا أ س ا و ي ه م دينا ولست ممن يقدر على الحكم عليهم من مثلهم حتى يحكم عليهم يخطئهم أ و يقدح ف ي ه ب ديننا كما قال أ ي و ب السختياني من أ ح ب أ ب ا بكر فقد أ ق ا م الدين ومن أ ح ب عمر فقد أ و ض ح السبيل ومن أ ح ب عثمان فقد استضاء بنور الله ومن أ ح ب علي فقد أ خ ذ ب ا ل ع ر و ة الوثقى ولا يقبل ل أ ح د عمل حتى يكون قلبه سليما لهم جميعا لا تعتقد دين الروافض إ ن ه م اهل ا ل م ح ا ل و ش ي ع ة الشيطان إ ن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إ ن س ناطق أ و جان ي مدحوا النبي وخونوا اصحابه ورموهم بالظلم والعدوان حبوا قرابته وسبوا صحبه ورموهم بالظلم والعدوان قل إ ن خير ا ل أ ن ب ي ا ء محمد و أ ج ل من يمشي على الكثبان و أ ج ل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أ ف ض ل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان وهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران أ ب و ا ه م ا أ س م ى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان أ ب و ا ه م ا أ س م ى ص ح ا ب ة أ ح م د يا حبذا ا ل أ ب و ا ن والبنتان بنتاهما أ س م ى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان وهما وزيراه اللذان هما هما بفضائل ا ل أ ع م ا ل مستبقان وهما على ا ل إ س ل ا م أ ش ف ق أ ه ل ه وهما لدين محمد جبلان أ س م ا ه م ا أ ز ك ا ه م ا أ و ف ا ه م ا في الوزن والرجحان أ س ن ا ه م ا أ ز ك ا ه م ا أ ق و ا ه م ا أ خ ش ا ه م ا في س ر و ا ل إ ع ل ا ن ص د ي ق أ ح م د صاحب الغاري الذي هو في ا ل م غ ا ر ة والنبي اثنان ع ن ي أ بكر ا ب الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان و أ ب و ا ل م ط ه ر ة التي قد جاءنا تنزيهها في النور والفرقان أ ك ر م ب ع ا ئ ش ة الرضا من ح ر ة بكر م ط ه ر ة ا ل إ ز ا ر حصاني هي زوج, هي زوج خير المرسلين وعرسه وعروسه من ج م ل ة النسوان هي حبه هي أ ن س ه هي الفه صدقا بلا إ د ه ا ن ي أ و ل ي س والدها يصافي بعلها وهما بروح الفاروق فرق عنوة بسيف بين الكفر والإيمان هو ومحظظام وباح ومضى وخلى شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا وطرا ولي الله نحبه به أظهر خفائه مؤتلفان لما أحمد للإمام الإسلام بالكتمان الأمر بينهم الأمر الخلافة الثاني الكفر بسيف بين بعد فرق يسهر ركعة القرآن صهر على ليلة فيكمل ختمة دفع في أعني عثمان من كان قضى صديق في ركعة فيكمل ختمة ولي صهر أحمد بعده أعني علي بعده زوج ج البتول ولي الخلافه تصهر احمد بعده اعني علي العالم الرباني زوج البتول اخ الرسول وركنه ليث الحروب منازل الاقران من جعل ا ل خ ل ا ف ة ر د ب ة وبنى ا ل إ م ا م ة أ ي م ا بنيان واستخلف ا ل أ ص ح ا ب كي لا يدعي من بعد أ ح م د في ا ل ن ب و ة الثاني أ ك ر م ب ف ا ط م ة البتول وبعلها وبمنهما لمحمد سبطاني صبطان ر ح ة و قل خير قول في ص ح ا ب ة أ ح م د وامدح جميع ا ل آ ل والنسوان دع ما جرى بين ا ل ص ح ا ب ة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من ا ل أ ض غ ا ن والويل للركب الذين سعوا إ ل ى عثمان فاجتمعوا على العصيان ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه لسنا نكفر مسلم بكبيرة فالله ذو عفو وذو الحسين بكبيرة لمن قتل بالخسران لسنا مسلم فالله من فإنه نكفر قد باء غفراني لا ا تقضلن من ل ت وقبل ا كلما جمع الرواة وخط كل بناني الو الحديث ر ي خ وخط كل جمع م ن ت ى عن والاسنان اهله سيما ذوي الاحداث ذوي ك ن ا م ومالك س ي والعياء والليث ب و ا ل ز ه ر ي و س ف ي ا ن ي واقبل رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها اجل مكان و ع ر ف ا لاهل البيت واجب حقهم و ع ر ف عليا ايما عرفان ي لا تنتقص ولا تزد في قدره فعليه تصل النار طائفتان ي احداهما لا ترتضيه خليفه ة و